بسم الله الرحمن الرحيم والوحي ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى <تصفيق> Well, I just you. Thank <laughs> you. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ واما ما ربك ففعت الله اكبر صدق الله العظيم